بوشا استلام دوران تسديده قويه يا رب وشروان كمان وكمان بوشا محدش يحوشه لا حد يحوشه العمده وشروان شكل كنت احس فيها شيء الله يا وشروان بقذيفة بقذيفة اطلقها لكي لا تعود اطلقها لكي تستقر ارسلها كما لو كانت اخر تزديد في حياته قالها روحي ارد قال روحي قالها روحي واعلني عن الانتحاد اعلني عن النبوة